وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مشطورا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 وَايَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذَا لَقُوا فَتًى مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن نبيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم ما سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 الله وليه ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مئلين ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحثا عليكم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 وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيرا ومن يقنث من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رفقا كريما يا رساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُمْ وَلَا تَبَدَّجُوا وَجَنَّتَ تبرج بَغْيٍ جَاهِمِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 نَافِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا جَاءَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا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 فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَ زُوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلفوا قبل وكان أمر الله قد رمى قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسبة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 أرسلناك شاهدا ومبشرا ونفيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تحتدنها فمستعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وبنات خَالَاتِكَ اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنةٌ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وَيَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مَا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموه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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نساءهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أي مالهن الله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 سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَدْرٍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْهِرِكَ لَعَنْ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا